واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف, عنهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركائنا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 و ن ن ز ل ان عليك الكتابة ي ا ب الله ك شيء و د ى ورحمة وبشرى م م ل ل ل س يامر ن إن ل ل ه ي أ بالعدل والاحسان و إ ي ت ا ء ذي القربى إن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 فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم, ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات ا ل ق ر آ ن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 واذا بدلنا آ ي ه مكان آ ي ه والله اعلم بما ينزل قالوا انما أ ن ت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون